أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النور قال في الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى وذكرنا أن هذه المرأة لجأت في وصف زوجها إلى ضرب المثل له فلما ضربت له مثلا قالت زوجي لحم جمل غف فضربت له مثلا بلحم الجمل الغف وقال بعض شراحي هذا الحديث أن هذه المرأة زمت زوجها بوصفيني الوصف الأول أنها وصفته بلحم الجمل ولحم الجمل من أرض اللحوم والوصف الثاني أنه لحم جمل غف يعني كأن المرأة تقول هو لحم جمل ولحم الجمل سيء هو مثل لحم الجمل ولحم الجمل سيء لو كان اللحم لجمل سمين أو لجمل صغير السن ومع ذلك فهو لحم جمل غف وهذا الكلام ليس صوابا فليس وصف المرأة لزوجها بأنه لحم جمل وصف ذم وعادة العربي لأنها تسكن وسط الوحوش والأحناش أنها لا تضرب المثل إلا بالحيوانات لأنها البيئة القريبة منها والجمل أكثر الحيوانات في البيئة العربية بيعا وشراءا ورقوبا وأكلا فهم في الغالب لا يعرفون غيره فكيف يكون لحما مذموما عنده وقال ابن القيم رحمة الله عليه أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الجمل ما لا يحصى سفرا وحضرا فكان جل لحوم العربي الإبل ما كانوا يعرفون لا يضبان ولا نحو هذا حتى يقارنوا بل أغلبوا مآكلهم من الإبل بل كانوا في أشعارهم لا يصفون إلا النوق بل جرى اوجرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السنة لكثرة ملابسة العرب للإبل كانت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ضرب المثل ضربه بالإبل واذا اراد ان يقرب الغائب فيظهره في صورة الشاهد ضرب المثل بالإبل فكيف يكون هذا الوصف زمّا وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام ريينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة فذكر الجدود أي ذكر كل واحد منهم جده جدود العرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان شئتم أخبرتكم جد بني تميم جمل أحمر يأكل من أطراف الشجر وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله وأين جدنا فقال لو سكت يعني سأذكر فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشبه أخلاق الناس برب المثل بالجمل فقال جد بني تميم جمل أحمر بل كما هو مشهور من الأحاديث المشاهير عند الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت والبخت هي الإبل بل قال الله عز وجل لما أراد أن يصف ما يكون يوم القيامة قال عن النار إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف وجمالة وجمالات جمع جمل فلما أراد الله أن يضرب ضرب مثلا بما هو قريب من العرب وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما يشبه بهذا كما في مسند الإمام أحمد أنه قال إن طير الجنة كأمثال البخت كأمثال الإبل لكثرة ملابسة العرض كما ذكرت وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة انت تعاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت فلم يضرب المثل بغير الإبل صاحب القرآن أي الذي يحفظه مثله مع كتاب الله عز وجل كمثل من ربط بعيرا وعقله فإذا لم يتعاهد هذا البعير ويلاحظ دائما موضع العقال نفر البعير فهو يقول عليه الصلاة والسلام الآيات التي في صدر الحافظي لا تستقر في صبره إلا بالتعاهد فإذا أهمل مراجعة كتاب الله عز وجل ذهبت الآيات من قلبه كما إذا لم يتعاهد صاحب الإبل إبله نفرت وذهبت ولم يستطع أن يحصل عليها بل كان هذا الأمر حتى عند العرب خاصة كما في صحيح الإمام البخاري في قصة مقتل حمزة عم نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما قص وحشي هذه القصة قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قلت أخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمر الناس ما كان فإذا أنا برجل قائم في ثلمة الجدار كأنه جمل أو رق فائر الرأس فلما أراد وحشي أن يصف مسيلم وصفه بالإبل إذا رجل قائم لم يقل كأنه حصان إنما قال كأنه جمل أورق ثائر الرأس قال فطعنته بحربتي حتى أضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه فالشاهد في هذا أن وصف المرأة لزوجها بقولها زوج لحم جمل إلى هنا ليس غمّا فأنهم ما كانوا يعرفون في الغالب إلا الإبل وكانت منتشرة جدا يركبونها ويسافرون عليها ويقاتلون عليها ويأكلونها ويطعمونها الضيفان بل يقول شيخ الإسلام بن قيم رحمة الله عليه لحم الفصيل ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء وهذا كان معروفا عند العرب لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضرب المثل ضربه بالإبل كما في الصحيح أنه قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة الراحلة النجيب من الابن التي ترتحل ان يركبها الناس فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يمثل قلة اهل الخير في الناس فضرب المثل بالابن ترى البعران المئة لا تكاد ترى فيها راحلة اي ناقة يصلح ان ترتحل وينزل الناس عليها انما الناس كالابن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إنما ذمت المرأة زوجها بقولها لحم جمل غف هذا هو الوصف الذي وقع من هذه المرأة على سبيل الذنب لزوجها وما معنى كلمة غف في رواية في غير الصحيحين زوج لحم جمل قحر وسوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في فضاعف الشرح بيان هذه الألفاظ والمعاني التي قصرتها المرأة ببيانها عن حال زوجها إن شاء الله تعالى وأكتفي بهذا القدر من الشرح اليوم فيما يتعلق بحديث أم زرع الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لاعلق تعليقا على رسالة أرسلها لي بعض الإخوة فيما يتعلق بشرح حديث الجلوس بين السجدتين فهذا الأخ يقول بما أنك استدللت بحديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وفقد ورد في عن ابن عمر تقييد هذا بالتشاهد كان إذا جلس في التشاهد فكأن هذا الأخ الفاضل جلس ولم يفهم درس أصلا لأننا إذا قلنا كان إذا جلس في الصلاة حديث ابن عمر وابن الزبير كان إذا جلس في التشاهد فكانه فاهم ما دام هذه رأيت ابن الزبير فإذا كان ابن عمر رأى إذا جلس في الصلاة وإذا جلس في هذا تقييد وهذا هو الذي شرحنا الدرس كله لنبطله هل هذان اللفظان شرحوهما هكذا تقييد وإطلاق ليس كذلك وقد أجبت على ما لم يستطع الأخ يعني أن يحضر له جوابا لكنه ناقل طبعا قرأ كما ربما ذكرت قبل الدرس موضوع معين هو في ذهنه بعض الأشياء فلم يستفد شيئا وهذه آفة كثير من الطلبة ولو تعلم المرء أن الحق يحتاج إلى تجرد وإنصاف استفاد كثيرا لكن كثير من الإخوة يعتقد أن الحق هو أول ما اعتقده فيحاول أن يستوعبه وإذا سمع كلاما آخر ينظر إليه نظر المنتقد لا نظر المستفيد وأنا من الناس الذين كانوا لا يحركون وكنت أتبع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا لكنني قرأت كثير في هذا الموضوع ثم تبين لي أن هذا القول خطأ فرجعت عن هذا القول وبدأت أنشر ما أعتقده صوابا فالموضوع انا أعيده مرة أخرى ليرى أخانا أننا قد وضحنا الموضوع جدا لكنه لم يستوعبه أنا قلت أن قول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وفي الرواية الأخرى كان إذا جلس في التشهد قلنا وضربنا عدة أمثلة كان ينبغي على الأخ أن يجيب عليها لأن بعض الناس يهتم بذكر بالخلاص من موضوع معين وينسى أنه بتقريره مسألة معينة فتح عليه باب إشكالات عظيمة لا يستطيع لها جواب. فنحن نقول إذا سلمنا هذا الفهم الذي ذكره الأخ الفاضل فقول ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة والرواية الأخرى كان إذا جلس في التشهد فمراده أن قول ابن عمر إذا جلس في يقصد إذا جلس في التشهد الصلاة بها أكثر من جلسة بها جلسة التشهد والجلسة بين السجلتين فأهل العلمي الذين رأوا أن التحريك غير مشروع قالوا كان إذا جلس في الصلاة المقصود كان إذا جلس في التشاهد هذه معنى هذا الرأي مقيدة فإذا قلنا جيد نحن نماشيك على هذا هذا اللفظ العام والقائل واحد ابن عمر فلو قلنا معنى كلام ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة يقصد كان إذا جلس في التشاهد يلزمه أن يطبق هذا في هذه الأمثلة التي ذكرته فلماذا يترك هذه الأمثلة ولا يذكر قاعدته إلا في هذا المثال فهذا مثال أيضا كالسابق كان إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ما المقصود بالصلاة إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب هل هذا تقييد هذا المثال هو هذا المثال وانا ذكرت هذا لكنه لم ينظر الى جميع كلامه فاذا استطاع ان يقول او استراح الى هذا التفسير ان قول ابن عمر كان اذا جلس في الصلاة يقصد كان اذا جلس في التشاهد يلزم هذا في هذا المثال لان هذا هو نفس المعنى اذا حضر الطعام واقيمة الصلاة اي صلاة اقيمة صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء اذا حضر العشاء واقيمة صلاة المغرب هل يقصد بقيمة الصلاة صلاة المغرب هذا الذكر أحد الصلوات ذكرت بنفس الحق فهنا إحدى الجلسات ذكرت بنفس الحق فلا يستطيع أن يقول إذن الذي نخلص من هذين الحديثين إذا حضر العشاء وقيمة صلاة المغرب ابدأ بالعشاء لكن إذا حضر الطعام وقيمة صلاة الظهر ابدأ بالظهر إذا حضر الطعام وقيمة صلاة العصر ابدأ بالعصر إذا حضر الطعام وقيم صلاة الفجر إبدأ بالفجر لا يقول هذا أحد من الفقهاء فحتى ينجو من الاطلاف في الفه ينظر إلى ما سيفعله فهذا مثال إذا طبقت عليه قاعدة سألزمك بها وسألزمك الناس بها وهذا مثال أيضا ذكرناه قول الله عز وجل عن نبيه ليكون للعالمين نذيرا العالمون العرب واليهود والنصارى والمجوس وسائل الناس قول الله وهو قائل واحد وأنذر عشيرتك الأقربين النصارى قالوا هذا القول قالوا هذا تقييد إذن هذا الرجل لم يرسل إلا إلى العرب فيلزمه أن يطبق هذا ليكون للعالمين نذير جاءت آية أخرى لنفس القائل المتكلم وهو الله قال للنبي وأنذر عشيرتك فهل قصد الله ليكون للعالمين نذيراً أي فقط هذا تقييد ولكن نقول العشيرة أحد أفراد العالمين وصفوا بنفس العكم الذي وصف به العموم فلا يكون هذا إلا لمزيد العناية بهم لأنهم أهله وأقاربه فبدأ به وكذلك قلنا في قول الله عز وجل القاتل الذين لا يؤمنون قال تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال النبي إذا لقيت عدوك من المشركين فالمشرقون لفظ عام كل ما ليس بمسلم فهو مشرك فإذا طبق هذه القاعدة في هذا المثال لزمه هنا أن يقول لا تأخذ الجزية إلا من اليهود والنصار وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف عمل الصحابة الذين أخذوا الجزية من المجوس فالأخ الفاضل إذا قرأ في بعض الكتب لبعض أهل العلم وفسروا هذا كما ذكره إذا استراح إلى هذا لم يعد أجوبة لهذه الأنفلة ولا يستطيع جوابا إلا بما ذكرناه ولم ينتبه الأخ الفاضل أنني قلت هذا ملخص كلام أئمة أجل لأنه يقول بما أنك استدللت ونسي أنني قلت هذا كلام ابن القيم ابن القيم يرى تحريك الأصبع بين السيدتين وهذا كلام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وهو أبرع الناس في أصول الفقه معروف العثيمين أصولي بارع حتى ان بعض اهل العلم اخرج من كلامه في كتب قواعد اصولي فهذا ليس تقييدا نحن مختلفون في هذا هذا ليس تقييدا يبين هذا كله اشكال اخر لم يجب عنه ايضا قول ابن عمر كان اذا جلس في الصلاة كم في الصلاة في من جلسة جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين فإذا قال أنه وردت رواية أخرى كان إذا جلس في التشاهد إذ أمراض بن عمر وابن الزبير والذين قالوا جلس في مرادهم ماذا كان إذا جلس في الصلاة, الصلاة فيها جلستان جلسة التشاهد والجلسة بين سجلتين فقول القائل كان إذا جلس في الصلاة المقصود كان إذا جلس في التشاهد إذ كان إذا جلس في الصلاة أي إذا جلس في جلسة التشهد بقي هذا الموضع هل عندنا فيه نص لم يجب الأخ على هذا مع أنني ذكرت القول بأن هذا الموضع مقصوده هذا الموضع يوقع الناس في مشكلة وهي أن هذا الموضع خلا من النصوص خلا من النصوص فلم يجب على هذا ماذا يطمع في هذا؟ لكن إذا قلنا كان إذا جلس في الصلاة يشمل الجلوسين جلوس التشاهد والجلوس بين السجلتين فالرواية الأخرى إذا جلس في التشاهد لفتت النظر إلى هذا وركزت عليه ذكرته بنفس الحكم فيثبت الحكم للموضعين وبهذا يكون عندنا نص في هذه الجلسة نعلم أين نضع أيدينا بسنة عن نبينا لكننا إذا قلنا إن مراد ابن عمر في قوله كان إذا جلس في الصلاة أي إذا جلس في التشهد إذن عندنا دليل عن هذا الموضع هذا الموضع بقي بلا دليل فما جوابه وثانيا لو قلنا بهذا القول يعني قلنا قوله كان إذا جلس في الصلاة واردت رواية بتقييد هذا الموضع والمراد إذا جلس في التشهد صحيح لو قلنا بهذا لكانت تحريك بين السجدتين سنة ومستحر ايضا كيف ذاك لان عندنا جلستان مراد بن عمر كان اذا جلس في الصلاة اي اذا جلس في التشاهد هذا مراده بقي هذا الموضع بلا نص فنستعمل القياس ما عندنا نصوص فكيف نضع فاليد في الصلاة توضع في القيام على الصدر وفي الرقوع على الركب وفي السجود على الأرض وفي التشهد على الفاضين مضمومة الأصابع يحرك بها الجلسة التي بين السجلتين إذا أردنا أن نقيسها على موضع في الصلاة على أي موضع نقيسها نقيسها على القيام نقيسها على هيئة شبيهة بها وهي جلسة التشهد والقياس أحد الأدلة الشرعية بل الشيخ الألباني نفسه استعمل القياس في إهباة سنة الخروج من الخلاء قياسا على الناس يمعندوش نص فالقياس أحد الأدلة فإذا قال هذا مراد بن عمر كان إذا جلس في الصلاة أي كان إذا جلس في التشاهد إذن المراد بهذا هذا الموضع فبقي هذا الموضوع بلا نص وهذا اشكال كبير لم يجب عنه فإما أن يقول نستعمل القياس وإذا قسنا هذا الموضع نقيسه بموضع شبيه به وليس إلا الجلسة في التشاهد وإما أن يقول ما عندنا نصوص إذن نعبد الله عز وجل بالعقل لا نعبده بالنص وثانيا قوله كان إذا هذا التعبير يدل على الاستمرار ودوام الفعل كان إذا وخذ مثالا على ذلك هذا حديث في الصحيحين كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه باستواب هذا الحديث في الصحيحين كان إذا قام مثل كان إذا جلس كان إذا قام مثل ماذا كان إذا جلس ما معنى كان إذا قام الآن النبي ينام معنى إذا قام لو النبي كان يقوم ثلاث مرات بالليل يبقى كان إذا قام يعني الموضوع الأول ولا كان إذا قام يعني كلما قام من الليل إذا قام مرة ثلاثة يشو صفاه بالسواك هذا الحديث في المسلم بيّن هذا المعنى عن صفوان بن المعطل السلمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة فصل العشاء الآخرة ثم نام فلما كان نصف الليل استيقظ هذا قيامه كان إذا قام استيقظ فتنى الآيات العشر آخر سورة آل عمران ثم تسوك ثم توضى ثم قام فصلى ركعتين فلا أدل أقيامه أم ركعه أم سجده أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ هذا قيام ثاني فتلى الآيات ثم تسوك ثم توضى ثم قام فصلى ركعتين لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجده أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ ففعل ذلك فعل ذلك يعني ماذا؟ يعني تسوك وصلى ركعتين ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صلى إحدى عشرة ركع هذا شرح اللي كان إذا قام يعني لو فيه تلتة أربع قيام مواضع كل قيام يأخذ نفس الحكم وهذا مثال توضيحي كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك كان إذا قام أدي المواضع المواضع الأول هذا قيامه الاستيقظ ثم تسوك ثم صلى نام ثم استيقظ ثم تسوك فصلى الموضع الثالث ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة فهذا قيام وثان وثالث ورابع وخامس في قيام فقام النبي أربع مرات بالليل كل مرة يستعمل السواه فهذا شرحا لقوله إذا قام كان إذا قام لو الليل فيه قيام واحد يبقى يثبت هذا الحق فيه قيامان يثبت هذا الحق في ثلاث مرات يثبت هذا الحق فهذا فقوله كان إذا جلس إذا كانت في الصلاة أكثر من جلوس يثبت الحكم للجلوسين كما إذا قام وكان في الليل أكثر من قيام يثبت الحكم لكل قيام فهذا التعبير يفسر به الحديث السابق فهينئذ نحن ننظر إلى النصوص ونجمع بعضها إلى بعض والمسال العلمية مش مسائل قتالية يعني إنسان يسمع ويسمع القول الآخر ويتدبر القولين ويسأل ربه أن يهديه إلى الصواق كان نبينا عليه الصلاة والسلام المهدي من ربه الذي يهدي إلى صراف المستقيم لا يصلي بالليل إلا يستفتح القيام بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطور السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من أن تشاو إلى صلاف مستقيم فإذا كان الإنسان على قول معين أو فعل معين فجاءه بخلافه من العلم ليكون هذا دائبه أن يسأل ربه أن يهديه إلى هدى القولين فكم الرجل على مسألة ثم تبين له خلافها فالذي أقوله من القول إذا اعتبرته خطأ قد يتحمل الصواب وإذا اعتبرته صوابا قد يتحمل الخطأ وكذلك الذي تعتقده إذا اعتقدته صوابا قد يتحمل الخطأ وإذا اعتبرته خطا قد يتحمل الصواب فالمرجع إلى النصوص ولو تدبر أخون هذا الكلام لعلم أنني أجبت على إسكالاته أما قول قال ابن رشيد هذا كل كلام رجل من أهل العلم لا دليل عليه وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا بقي نورع آخر الأخ أشار إليه فقال سلمنا لقولك يا شيخ فلماذا لم تبين لنا حال من ذكرته أنت تأخذ منهج الموازنات أنا معرفش ماذا يقصر الأخ بهذا الكلام أصلا وعطيت الورقة لبعض إخواني عدنا النشائل لنا قلته أو من ذكرته حتى أبين حاله فقال لنا أكيد هو يقصد لما أنا قلت قال الشيخ أبو سحاق الحويني للشيخ الألباني ما الدليل ولا أدر الأخ يعني كيف جاء يحضر مجالسنا ومعرفش منهجنا ولا ما نعتقده وندينه به وهو أصلا لا يعرف ما هو منهج الموازنات أصلا لأن هذا الموضوع أين الموازنات في هذا الكلام؟ الموازنات أخي الفاضل أن يدفع الرجل عن الناس أخطاءهم بما ثبت له من الحسن يعني يقال له مثلا سيد قطب مبتدع يقول لك يا خداله جهاد ونافح عن الدين يذكر هذا في الرد وهذا القول خطأ وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولقول السلف الصالح وأما للشيخ أبو سحاك الحويني وغيره فالذي يعرفني أيام كان الناس يعني يكادون يتيمون به وكان شيخا لي وأعظمه ذكرت في مجالس رمضان لعام ألفين ونيف أنا لا أذكر الآن وسميتها محمد صلى الله عليه وسلم بين السلف والخلف ورميت من وقتها بالمدخلي ذكرت له مجلسا كاملا في أخطائه التي وقع فيها فيما يتعلق بالحديث والفكهة وغير ذلك فأنا لا أتابع أحدا في مخالفة السنة ولا أزكي أحدا يقع في بدعة ولا أريد أن يتعلم طلاب دار الحديث إلا منهج السلف الصالح ما عند معظم ولا كبير ولا نجري خلف الشيوخ ولا خلف أحد إنما المعظم عندنا على الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعنينا أحد قط إلا إذا كان على الهدى والأحداث الجارية التي ملأت العبادة والبلاد كان لهذا المكان دور واضح وليس لكل إخوان في بلدتنا كلهم كانوا على منهج ثابت ولم نتابع أحدا من الناس فيما يتعلق بهذه المخالفات الشرعية وثبتنا بتثبيت الله عز وجل لنا في هذه الفتن العظيمة فلا رجوع لمس في هذا الكلام وليعرف المرء وليدرس الأخ متى يقال هذا الكلام تزكيه ومتى يكون ثناء أما لنا أكثر من عام ونحن نتحمل القول والاتهامات من كل أحد بسبب أننا خالفنا هؤلاء الشيوه ولو كنا من المعظمين لهم التابعين لهم السائلين في ركابهم ما رمينا بما رمينا به رجل الأخ يعني يتأد ويتحلى بالإنصاف ويسأل قبل أن يتكلم فلم أكن أحب له ذلك لأنه بدأ السؤال كده بما أنك استدللت يعني لا قال يا شيخ ولا عندي سؤال ولا أي شيء بما يدل أن مسألة مش علم وطلب وهذا يعني منحة خطير وأنا أقول نحن في زمان كثر قراؤه وقل فقهاؤه ولا يغتر المرء بكثرة كلام الناس نحن في فتن جسيمة فالمرج من إخواني أن يلذم المرء غرز السلف الصالح وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتني وإياكم على منهج السلف الصالح لا نحيد عنه إرضاء لشيخ مهما عظم قدره ولا لجماعة مهما كثر عددها ولا لغني ولا لفقير بل نحن أسأل الله أن يمسكنا بما قاله الأوزاعي رحمة الله عليه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وانزخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.